بعدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين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 شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أرسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل قل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بِمَا كانوا يدفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي 119. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.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 هو بسق عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القدير